وهذا يذكر انه يشعر في نفسه ب انه قد اصيب بعين او سحر ويسال عن الطريقه الموافقه للسنه في الرقيه حتى يرقي نفسه بذلك يقرا على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على نفسه الفاتحه ويمسح بها ينفث وهكذا ينفث في يديه ويقرأ الاخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما اقبل من جسده هذه ثانيه ثالثه يضع يده على موضع الالم ويدعو الله تبارك وتعالى وان فعل ذلك معه اخوه الذي يعلمه وحسن فانهما من عبد يزور مريضا لم يحضر اجله فيضع يده على موضع الداء ويقول اسال الله العظيم بالعشره ان يشفيك سبع مرات الا شفاها الله جل وعلا فالشاهد انه يرقي نفسه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على نفسه ولما ضعف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرا وتنفث في يديه وتمسح بهما ما اقبل من جسدي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركه في جسده من البركه صلوات الله وسلامه عليه هذا ثانيا ثالثا عليك ان تصبر وتحتسب فان العبد يبتلى واذا ابتلي وراى الله منه الصبر اعظم له العاقبه اما بالشفاء مع لاجر واما بعظيم الاجر عند الله تبارك وتعالى وقد يكون هذا البلاء مكفرا للسيئات فانه لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه والله جل وعلا اذا احب عبدا اصاب منه فهذه المصائب وهذه الامراض كفارات يكفر الله بها الخطيات ويزيد بها الحسنات ويرفع بها الدرجات